علي من جديد الشعر كافية هي هيا بدي كاني وسط القلب ما من عدو شوف الصفر والزمارية يشتاقي قلبي وتذربتا تأجلتنا على الغربي وطارية لو كنت مشغول متولع ولا في شاطي فردعت ما. علي من جديد الشعر كافية هيا بطي ما كاني وسط ما من عنو شو ابنوا فعلها ترقص على الشارع ذات فعلاميه على اميه مع ان تجي في حتى طياره كله علي من جديد الشعر قافية هيا رضي كاني وسط القرض ما من عنو شوفا الصفا وارز ماريا <تصفيق> <تصفيق> Je bent dan op het graf. Hé, afchafuig, we hebben en عاد ويشوا صفا صفا بجاري الفجر الشامله